م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح ا ما ق ة ل ع ق و م ا أ د ل ا ك ا ل ا م و وعاد د ي ه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 ولما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذنا واعيه ف إ ذ ا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ وهي ا والملك على ا ر ض ربك ف و ق ه م ي و م ئ ذ ث م ا ن ي ة ي و م ئ ذ ت ع ر ض و ن ل ا ت خ و م ن ك م خ ا ف ي ا ف أ م ا م ن أ و ت ي ك ت ب ه ب ي م ي ن ف ي ق و ل ه ا أمقرأوا كتابي إ ن ظننت أن ملاق حسابيا فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ا في ج ن ة عاليه قطوفها د ا ن ي ا كلوا واشربوا غني بما, بما اسلفتم في ا ل أ ي ا م الخاليه ة و أ م ا من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أ و ت ك ت ا ب ي ا ولم أ د ر ما ح س ا ب ي يا ليتها كانت القاضيه ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فظلوا ف شركه ا ل ج ح ي م ص ل و ه ثم ف ي ه غير ربحيه ذ ا س م ع و ن ذ ر ا ج ت م ا إن كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم جاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسل لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون فلا بما تبصرون وما لا تبصرون ن إ هو ل ق ل رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون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 وإنه لتذكرة, وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وإن ل ح ق ا ل ه ي ن فسبح ب م ح م ر ب ك ا ل ع ظ ي م